جلَهُ دزذًا إ كفرا لَ لا قَالُوا أَن تَنفَعَنَّ هَٰذَا فِي آلِهَتِنَا إِنْ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون مَن كِسَوْ عَلَى أُنْسِهِم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ 15 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا